Zdravljeno je, da bi se mnogljub, da bi se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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ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 Ule kode dže, ele firna unen uzor, kede bubi ejetina, kullije, fe eħħazne, hum eħħve azizimo potedir, e kufferum